نَا خَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ وَالْأَرضَانَا بَْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسََّ وَإِنَّكَثًا مِنَ النَّاسِدِ لِقَ إ رَبِّهِ لَكَافِرون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 وَيَوْومَ تَقومُم السَّاعَةُ يُبَلِس الْمُجرَمُون وَلَمْ يَكُهُم مِن شُرَكَ إِهِمْ شُفَعَ وَكَانوا بِشُرَكَ إِهِم